أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَقَدْ قَنَيْنَا لَكُمْ أَرْزَاقًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَجْمًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّ ألفا إن يوم الفصل كان مقاتا يوم يوم فق في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجباد فكانت ثرابة ان نجهنم ما كانت مرصادا للطاغين مآبا لا بثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بَرْدًا ولا شرابا الا حميما وغساقا